إلى يوم الجمع والدين قلنا قد تحدثنا فيما مضى عن منزلة العلم وقلنا أنها ضرورة للسالك وحاجة المسلم للعلم أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب تحيا به الأبدان وبالعلم تحيا الأرواح والأرواح مهيمنه على الأبدان والأبدان تابعة للأرواح وبها تكون الهداية وقد ناقش العلامة بن القيم الذين يرفضون العلم بحجة أن العلم يقسي القلوب بعض الناس يقول إذا طلبنا العلم الشرعي حدثنا فلان ورواه البخاري وقال ابن حجر وقال النووي و. وهذا علوم نتداولها عن عن الاموات فاراد ان يزهد الناس في طلب العلم فقالوا حدثني قلبي عن ربي وهذا مسلك خاطئ اذ ان هل كل شيء وقع في قلبك هو من ربك لو انك سلمت بهذا الخطا والصواب يقع عليك ولا عصمة لأحد بعد النبوة يعني لا معصومة في أمتنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن شخصا قال أنا كل ما يأتني من إلهام حق لكان أقرب ما يكون إلى مقام النبوة فبالتالي قال حدثني قلبي عن ربي وقالوا أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت قال ابن القيم هذا من السخف وهو ضرب من ضروب التهريج إذ أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد جعل الله عز وجل العلماء ورثه للأنبياء العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دنار وإنما ورثوا علما فمن فمن أخذ أخذ بحظ وافر رد عليه ابن القيم قال بالأموات عرفنا ديننا أبو هريرة ميت حتى نعي سلم وإنك ميت وإنهم لميتون فأخذنا العلم وهو العلم الصحيح وإنما يراد بهذا تزهيد الناس في العلم قال ابن القيم العلم لا يقص القلوب بل بالعكس العلم تحيا به القلوب لكن بعض الناس يظن أن العلم دراسته دراسه منهجيه واكاديميه اركان الصلاه 14 وفرائض الوضوء 7 هذه تقسيمات وحفظها من الامور التي تقسى القلوب وهذا غير صحيح بل العلم تحيا به القلوب وكفى قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، الفقيه كلامه عبادة إذا تكلم وأخبر الناس بالعلم وبينه كان هذا من العبادة، فبالتالي رد ابن القيم في الدرس الماضي على هذه الشبهات واليوم. نبدأ في شرح كلام الهروي قال الهروي العلم ما قام بدليل ورفع الجهل العلم ما قام بدليل ورفع الجهل يريد يريد أن يقول أن للعلم علامة علامة العالم علامتان علامة قبل العلم وعلامة بعده علامة العلم التي قبله انها قائمه على الدليل ولذلك قلنا في الدرس الماضي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقهه العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يرى ان العلم ما قام بدليل ورفع الجهل وهنا لابد بد أن أحقق حول مسألة هامة ترتبط بالعلم. العلم عند السلف ما أثمر العمل الصالح والنافع. العلم عند السلف ما أثمر العمل الصالح. بعض الناس يتعلم من حيث المعلومات عنده معلومات له معلومات كثيرة ولكنه لا يفعل شيء من الخير ولا يثمر عليه. عند العمل يتساوى مع الجهال معا فشخص عالم وشخص جاهل لا شك أنهما يختلفان في كثير من المواقف فإذا كان العالم في مواضع الجهل جاهل ما الذي يراد من علمه؟ ألم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هنالك علم ولكنه لا ينفع ولذلك قال أسلافنا إنما العلم الخشية الحسن البصري سئل عن العالم من العالم قال إنما العلم الخشية البخاف الله هو شنو هو العالم إنما العلم الخشية وقال علي رضي الله عنه هتف العلم العمل وإلا ارتحل العلم ينادي بالعمل والتطبيق إذا كان هنالك علم بغير تطبيق لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ترسلون الكتاب افلا تعقلون هتف العلم العمل وإلا ارتحل العلم بيقول دائر عمل بقى ما في عمل حتى هذا العلم سينتهي فبالتالي إنما العلم الخشية لذلك قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك قصم ظهري رجلان عالم وتجده لا يأخذ بعلمه متهتك بتعفجور بتعفسق وكذا هو عالم هذا ما عالم هذا عنده معلومات عنده معلومات لكن ما عالم العلم ما دلك على الله وقادك إليه وجاهل متنسك جاهل ولكنه يعبد عبادة شديدة كلاهما قصم ظهر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قصم ظهر رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله زلة العالم مضروب لها الطبل الخطا من العالم مضروب لها الطبل القاصي يسمعها والداني يسمعها لو في واحد عالم عمل حاجه الناس كلها تنضم يقول لك عمل كده فلان سوا كده يبقى حديث المجالس فلان فلان قال فلان سوى وده حالته العالم وده الناس بلقوا فرصه بالنسبه بلقوا فرصه كويس عشان كده زول لو لقينا زول ملتزم غلب بفرحبه شديد قالوا يا أخت هاروم ما كان أبوك امرأ سوئن وما كانت أمك بغية استغربوا السلوك الذي ظنوه هم إفكا في مريم ولم تكن زانية هي إنما هي العفيفة الطاهرة لكن كون تأتي بولد بغير عب السلوك مستهجن عليها لذا كده الزول الشكل شكل ساكت من الدين عنده دقن كان عمل غلط الناس يقول لك بيدقنك يا شيخ اي بيدقنه بيدقنك يقول لك اهي يعني عم شنو حد يسوي شنو يعني بيدقنه واحد عنده دقيق الشكل المعزول، ذول يقول لك الناس يدقوك كبان بالشاكل هم يتخيلك انت ملك يعني ملك ما بتغلط نهائي مش معناه العالم معصوم لا لكنه لا يفعل الشيء المشين ولكن يحتمل الخطأ فواحد له في قطر نفس كتار في القطر فوق مسطحين طبعا ممنوع بعدين كبيرة العسكري جانا قال له دين بيدي دينك قال له كمر راكب فوق قال له يعني, يعني. ما لما نركب ديني يعني واركب دينك فبالتالي زلة العالم مضروب لها الطبل، الذهب رحمه الله أنكر على بعض الناس كثره حفظه للنصوص مع عدم ظهور بركة العلم على السلوك، فكتب كتاب اسماه زغل العلم، زغل العلم، زغل هذا معنى الكتاب زغل العلم. يقول لك يا أخي فلان عينه ملة زغل العلم أن يكون متعلما وأن يكون حافظا لكمية من المعلومات ولكن تجده في التعبد ضعيف في الأذكار التضعيف في الأخلاق ضعيف في معاملة الناس ضعيف في تعامل مع التعاون مع الزوجه ضعيف في بر الوالدين ضعيف في تربية أبنائه ضعيف وكتب المروزي قديما كتابه أسماه أدب السامع والمتكلم أدب السامع والمتكلم وأدب الفقيه والمتفقه العلم عنده ضوابط وعنده شروط ولذلك يقول ابن القيم العلم ما قام بدليل ورفع الجهل أقول لك شيء الآن تجد شخص عنده معلومات كثيرة لكنه غير مستقيم هذا ينطبق عليه قول الناس وهذا من المشاع الناس هو من الصحيح يقول لك ما كل الجاري متعلم مية المية الكلام ده ما كل الجاري متعلم يعني شنو نو؟ أنت مكتوبة في لوري ولا والله ممكن تلقاه مكتوبة في لوري كويس ممكن تلقاه مكتوبة في ركشة ممكن تلقاه مكتوبة في حافلة يقول لك ما كل الجاري متعلم ما كل الجاري متعلم وما كل غير القارئ ما متعلمين أعلم الناس بل أعلم الخلق على الإطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان قارئا تديه كتاب يمسك وما يقرأه ولا بيكتب أيوة أو كقول القائلين القلم مبزي البلم مئة مئة كلام ذلك فهذا كلامه الهربي يقول وهو على ثلاث درجات الدرجة الاولى علم جلي العلم الجلي الواضح به يقع العيان و... به يقع العيان واستفاضته صحيحة أو صحة تجربة قديمة طيب يقول العلم الجلي ينقسم إلى ثلاثة أنواع العلم الجلي الجلي الشيء الواضح الشيء الذي تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى العلم الجلي وكأنه يقول العلم الجلي العلم الواضح مثل هذا لا يختلف عليها اثنان ومن اختلف كان مجنونا الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب صحيح ده اسم علم شنو جلي الشهر ثلاثون يوما والاسبوع سبعة أيام في زول مغالط في زول بغالط الأسبوع كم سبعة يوم خلاص ذا اسم العلم شنو؟ الجلي العلم الجلي بعضه قال به يقع العيان كأنه يود أن يقول وسائل تحصيل العلم الجلي العين البصر ما وقع عن العيان اي بالبصر وما وقع باستفاضة للسمعي وما استند الى تجربه وهذا العقل يعني وسائل تحصيل العلوم ثلاثه البصر وشنو والسمع وشنو والعقل وهذا صحيح بمعنى قد تجد الشخص اعمى لكنه يتعلم بشنو بالسمع صح وقد تجد الشخص لا يسمع لكنه يتعلم بشنو بالنظر حتى في الاخبار عندهم الان صار لهم شنو لغة الإشارة يأشر ليون ولأنه عنده عقل وهو ينظر يدرك هذه الحقائق طيب ما المراد ابن القيم قال وليست هذه هي طرق المعرفة طرق شنو المعرفة الآن هو يتكلم عن طرق العلم والمعرفة السمع والبصر والعقل في سرعنا نظرنا إلى كثير من الأشياء الجبال السماء ولذلك يقول في القرآن افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذا علم العيان العلم الواضح الجلي بالعين علوم أخذناها بالاستفاضة استفاضة كثر السماع فآمنا أن هنالك عذاب في القبر لم نرى ولم نجرب لكن هذا وقت شنو ثبت بشنو بالسمع وكذلك الجنه ما راينا لكن سمعنا بالقرآن وكذلك النار ما راينا ولكن سمعنا فدل على ان السمع باب من الابواب قال ابن القيم وكذلك الوجدان هنالك علوم بالوجدان علوم بالاحساس لكن علوم الوجدان والاحساس ليست قطعيه علوم علوم الوجدان ليست شنو قطعيه بمعنى انت قد تحس شيء او تدرك شيء احساس لكن لا تستطيع ان تجزم بهذا الشيء لكن قد يكون نوع من انواع شنو من انواع العلم وكذلك الخبر والفرق بين الخبر والاستفاضه ان كلاهما بالسمع لكن الخبر عن طريق الله والاستفاضه عن طريق شنو كثره حصرت استفاضة كل الناس يقولون أمر هذا الأمر الذي يقوله كثير من الناس صار في مقام شنو الاستفاضة ولكن نحن نأخذ ديننا حتى بخبر الواحد وإن كان الواحد ثقة ثم تحدث بعد ذلك عن الفكر الفكر اداء من أدوات المعرفة ما, ما الفرق بين العقل وبين الفكر قال ابن القيم العقل يستند إلى التجربة والفكر يستند إلى الاستنباط وإن كان بغير تجربة العقل يستند إلى شنو؟ تجربة شخص عمل أمور في المعمل بعقله عمل إحصاءات عمل تجربة على حيوانات عمل تجربة في إنسان توصل إلى نتائج بالعقل أما الفكر قد يسمع مجموعة من الأمور ويربطها إلى بعضها ويستنتج ويستنبط منها شيء هذا أيضا ممكن يكون باب من أبواب شنو طيب بعد ذلك ناقش ابن القيم قضية مهمة الفرق بين العلم والمعرفة ما الفرق بين العلم والمعرفة الآن الناس لو أرادوا أن يمدحوا شخص يقول لك العارف بالله العارف بالله الشيخ شنو فلان الفلاني ينسبونه إلى المعرفة والعلم أجل من المعرفة لن تجد في الكتاب والسنة عارف ولكن ستجد في الكتاب والسنة شنو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء ورثه الأنبياء إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في البحر لتستغفر الله لمعلم الناس الخير كويس؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال؟ أنفا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يتحدث عن العلم لا يتحدث عن المعرفة لأن العلم كلي والمعرفة جزئية ولذلك لا يجوز أن تنسب ربك إلى المعرفة لا تقول ما تقول الله عارفني قول الله عالم به الله عارف ليس من أسمائه العارف ولكن من أسمائه العليم من أسمائه شنو العليم ابن القيم يقول أحيانا المعرفة لب العلم جزء من العلم لكن أهم شيء في العلم لكن العلم كأن العلم شيء كلي والمعرف شيء شنو شي جزء المعرفة لا تقتضي الاحاطه لذلك في آية الاحاطه قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مش كده من الذي يشفع عنده إلا برم يعلم ما يعرفه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وليس من ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الآية ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم طيب قال ابن القيم القول الثاني أن المعرفة رعاية العلم المعرفة رعاية إخوانا إشكال العلم كويس العلم كما قال ابن القيم أوله رواية تسمع وثانيه دراية تفهم وثالثه رعاية تعمل ولذلك اركز على أن ثمرة العلم أشنو؟ العمل فكأن ابن القيم يقول العلم هو الإحاطة والإدراك ولكن تنزل العلم في واقع الممارسة هو المعرفة كويس؟ أو قلنا إخواننا الآن في ثلاثة فروق بين بين العلم وبين المعرفة العلم كلي والمعرفة جزئية فقد تكون المعرفة هي لب العلم والأمر الثاني أن العلم تنزله هو شنو؟ المعرفة رعاية العلم المعرفة الأمر الثالث وهذا هو المهم العلم حقائق والمعرفة وجدانيات المعرفة شنو؟ وجدانيات ولذلك من الصعب إقامة الدليل عليها مثلا واحد يقول لك أنا حاسي تقول له شبه حاسي فسر لي ولكن الله ما ده ده وجدانيات وللأسف الشديد الكثير من المسلمين يبني دينه على الأحاسيس الواحد يقول لك أنا حاسي أنا قلبك قال لي قلبك قال لي لكن غلطان أنت غلطان ولذلك يعني كثير من الناس يدعي أنه المهدي بل في شاب قال انه ذو القرنين قال انا ذو القرنين قلت له انت ذو القرنين كيف قال لي انا جاني احساس قلت لك عن جاك احساس انك انت جبريل انت جبريل شنو يعني جاك احساس احساس, جاك احساس, احساس, احساس انت ما اخلتك كويس انو انت متاخر عندك ارهاق نحن ما نوال احساسك ده. ذو القرنين ده جاء وعمل, وعمل وعمل وعمل وانت المهدي كيف اول حاجه المهدي ما بيشبهك النهايه كويس المهدي عنده صفات كويس قال لي يا خنا لكن معقول كلامي ده كله يكون غلط قال لي انا بجيني احساس لجوه ده سر ده ليه والله متي بدك لله الله ده شغل جهولك الشيطان يقدر أنا بصلي قلت له اي برضه قال لك الشيطان والله يا اخواننا حاجه خلاص والغريبه الشيطان عنده وحي ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم به الشيطان بيوحي عنده وحي ما هو ده ده ما الاحساس عشان الدين قائم على قطعيات تم كويس؟ هو ربط بين أمرين ربط بين أنه المهدي وبين الواقع الأليم قال ليه طيب ما غير الواقع ده قلت له غير الواقع بدون ما تكون المهدي في شنو قلت له أنا حسنا قاعد تتكلم قال لي هاي المشايخ قاعد يتكلموا شغالين من غير اي قلت أنا للمهدي ولا ذو القرنين لكن بغير إن شاء الله بل بقدر على الأليم ان من الله بعمنا نقاش هذا حوار تم بيني وبينه في أنه ليس هو المهدي يا اخي انت عارف ادعاء المهدي كثير من الناس ادعى انه المهدي وأعطيكم قاعده هنالك صفات مشتركه بين المهدي الحق وبين مدعي المهدي وهنالك صفات قطعيه ليست الا للمهدي الحق ليس كل من انطبقت فيه الصفات المشتركه هو المهدي مثلا المهدي اسم محمد هذه متوفره واسم ابيه عبد الله هذه متفشره هل ممكن تلاقي واحد اسمه محمد عبد الله ممكن كثير وقرشي هل في الناس اللي بنتذكروا القرشي محمد بن عبد الله في ولا ما في ومن الأشراف وفي الأشراف حسني وليس حسيني هل ممكن تلقى هل ممكن تلقى زول من آل البيت اسمه محمد بن عبد الله ممكن ممكن هل هذا يعني أنه المهدي حتى يصلي عيسى خلفه دي بقى مرتاح صلي أي زول اسمه محمد بن عبد الله ما بتحصل إلا للمهدي الجد جد. لو واحد قال لنا المهدي أقول لحد ما عيسى يصلي وراك نشوف كان عيسى صلى وراك من بايعك بعدين المهدي ما بيدعي المهدي اصلا أي زول بيدعي المهدي كاذب المهدي ما بيعرف نفسه مهدي ذاته جميع النصوص التي ورد فيها ذكر المهدي ليس فيها أنه قال أنه مهدي إنما جاء به الناس إلى مكة وهو كاره وغصبوه فتولى أمر الأمة فلما انتشر العدل سماه الناس مهدي قلت له أنت مهدي وقاعد لي في السودان المهدي ببايع بين الركن والمقام مهدي هناك مش بكة قلت له إيه تحسى مهدي هنا كيف تكون مهدي حسن أنا دار أبايعك أبايعك وين هنا المهدي ببايع بين الركن والمقام أمشي هناك بين الركن والمقام قول أنا المهدي عشان ننجموك كويس شو قال لك هذا الكلام ده؟ يصلي عيسى خلفه ويكون في زمن الدجال ويحقب سبع سنين جميع الذين ادعوا ما حكم الحكم الذي يقال عليه وقد يكون الرجل صالحا يعني محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب قريب ولا ما قريب الملقب بالنفس الزكية كان صالح وتقيا وعابدا وعالما ودع المهدية وقتله أبو جعفر المنصور في المدينة النبوية ما بقى مهدي لكن من الصالحين ومن آل البيت ومن أفاضل الناس لكن لم يكن, مه... هو, لم يكن هو المهدي لأن عيسى لم يصلي شنو؟ خلفه في واحد اسمه الجنبوري دا من القدامة اسمه محمد بن يوسف الجنبوري قال هو المهدي قال جامع الله يا أخي المهدي اسمه الأول كسم النبي واسم الثاني كاسم أبيه حول اسمه قال ابوي ما يوسف اسم محمد يوسف قال ابوي عبد الله قال أشانك بيشنو المهدي وأشاء إنه أمه اسمها امنه ولكنه قتل كوز بن تومر تعرفه بن تومر بن وشويه هجرية ادعى المهدية والله زول عمل إجرام في الأمة بن هو الذي أسس دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين في المغرب التي كانت على الكتاب والسنة نقضه على يد واحد اسمه عبد المؤمن والله المهد ده قال هو المهد ده بنت ده لو حكيت لكم قصصه والله تستغرب يا من إجرامه جاب واحد اسمه الونشريسي قال الونشريسي ده وشيء عالم واقتنع بيه انه المهدي جل شريسي ابقى ابكم واعمل نفسك مجنون الوان شريسي أبكم ابكم فجاه كده بيتكلم بيقى يسوق معو بعد سبع سنين قال له بتلاقوا بدرس قال له اليوم بعد صلاة الفجر بكره تقوم تتكلم في الجامع كان عالم الوان عالم حافظ الكتب في راسه قال له تقوم تدشلون الكتب العلم ده فوق الجامع بالله لما قال يتكلم في الجامع الناس كله امنت ذاته قالوا الابكم جاب الابكم يتكلم قالوا بالله قالوا ابن تومر خلى الابكم عالم في يوم وليله الناس كلها بيعوه قالوا لي انت المهدي انت عارف بنتومرت عمل شنو جاب ناس من اتباعه خلوه يخشوا في بير امشوا في بير بعيده وقال لهم اذا ما فعلتم هذا سوف اذنيكم واقربكم في دولتي ادخلوا بير وقال لهم تكلموا من داخل البير وغيروا اصواتكم واخبروا الناس انكم ملائكه ساق الجيش كله مش وقفوا البيل. البيل ما شو قفوا جنب البير وقاعد يتكلم مع البير بير مهجور زول مافيا والدنيا مضل... وش مظلم قاعد يتكلم من جو البير. الناس قاعد يبكوا وناس ترجموا قالوا بس المهدي عارف عمل شنو بعد ما الناس اقتنعوا ردم البير في الناس الجواره وقتلهم لأنهم لو خرجوا سي... سيكشفون سره في يوم من الأيام إذا اختلفوا معه فأراد أن ينتهي الأمر هلا كشفو والله لو حكيت اجراء إجراء بنتومير والله فيستغربه. بنتومرت قال انا المهدي قال كلما كل شخص يجي يدعي يقول انا شنو انا المهدي لا يقول انه مهدي اصلا ابتداء المهدي يعرفه الناس انه المهدي ب بعدله وخصاله انتهى الكلام بعدين المهدي اقنل انفه انفه ما شاء الله طويل وطالع لي برا واحد يجيك دخلته بطفجه يقول لك انا مهدي. يقول لك انا المهدي انت دخلت بطفجه من النخر دي تم المهدي اكله من نخرتك دي ما عندك علاقه مع المهدي كويس اقنل الانف وناتي الجبهه ده المهدي يجيك واحد يا اخي كويس قال انا المهدي قلت حاجه المهدي ازرق ذاته ما في أكلمه يتاذرك هسه المهدي ذاته ما ازرق كويس شو تحسه والله اخواننا غير لا حول ولا قوه الا بالله شفتك العلم وإقامة العلم على الوجدانيات العلم لا يقوم على شنو على الوجدانيات طيب قال والدرجه الثانية علم خفي علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمم عالية في الأحاين الخالية والأسماع الصاغية وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمعي. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قوله علم خفي علم يدركه الإنسان غير ظاهر يحتاج إلى استنباط يحتاج إلى فهم ابن عباس قال قال هل خصكم وصلا بشيء؟ قال لا قال إلا بعلم يلقيه الله على افهامنا أنت قد تقرأ الآية وتفهم منا فهم كويس وفق القواعد الصحيحة للقراءة ووفق أصول التفسير الصحيحة تستطيع أن تصل إلى الحقيقة قال ينبت في الأسرار السر كالآتي اصلا عندهم كالآتي البدن أول شيء شنو البدن البدن هذا أشرف ما فيه القلب والقلب أشرف ما فيها الروح والروح أشرف ما فيها السر فالسر خلاصة شنو خلاصة الأرواح هذا معنى كلام يقول ابن القيم السر اللطيفة المودعة في القلب التي حصل بها الإدراك والمحبة والإرادة والعلم وهذا هو الروح والسر روح الروح فكأنه يود أن يقول السر شوف علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة الأسرار يعني كأنه يقول ينبت في الأرواح شنو الطاهرة العلم الخفي كأنه زرع ينبت في السر والسر قلنا شنو خلاصة شنو الروح خلاصة الروح طيب ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية وهذا صحيح الأبدان الزاكيه الأبدان التي تزكت بطاعة الله عبادة وقياما وجهادا وحرصت الأبدان على اكل الحلال الأبدان التي تأكل الحلال، طيب إذا حصل هذا الأبدان إذا صارت زاكيه كانت الأرواح طاهرة، كل ما كان الإنسان مجتهد في العبادة ويأكل الحلال كل ما كانت روحه شنو طاهرة في هذه الروح الطاهرة بتنبت العلوم شنو الخفية كقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله هذا ليس هو علم جديد. او مخالف للكتاب والسنة كما سوف نعرف بعد قليل بعض الناس يتخيل أن العلم اللدني هو أن تفعل أشياء مخالفة للكتاب والسنة وأن تكون مأجورا عليها وهذا من الزندقة نسأل الله السلامة والعافية هنا يقول الأرواح الطاهرة طاهرة من ماذا طاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بالمادة وعلى إقهاء لأن اشتغال الارواح بالدنيا تعوق المعرفة وتعوق العلم الذي يوصلك إلى الله كيف؟ إذن القيب قال شنو؟ كلا سمع الكلام ده قال المرآة المراية تعكس الصورة على حسب صفائها فكلما كانت المرآة صافية كلما كان ما تعكسه شنو؟ أصفى طيب إذا كان في المرآة أكدار وأوسخ ما الذي سوف تعكسه سوف تعكس صورة ولكنها باهتة طيب الصورة ما باهتة في حقيقتها ليست باهتة لكن من أين جاء التشويش على الصورة من كدر شنو المرآت. قال ابن القيم والقلب والروح مرآة مرآة العلوم والمعارف تعكس العلوم على حسب صفائها كلما كان القلب صافيا. من الاكدار كلما كان تعلقه واشتغاله وحفظه وإدراكه للعلوم أتم هذا في خلاف ولا ما في خلاف في خلاف ولا ما في خلاف طيب وكلما كان القلب متعلقا بالدنيا وأكدارها يا إخوان لا يمكن أن تتعلم علما شرعيا وانت متعلق بالدنيا العلم الشرعي يحتاج إلى قلب قد تجرد من الاكدار. هذا معنى الكلام فيقول الأرواح الطاهرة من كدر الدنيا وعلى إقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح وهي الجنة لذلك يقول ابن القيم بصورة أوضح بمثل هذا الكلام يقول شنو يقول الأرواح في الأشباح الارواح ارواحنا جميعا في الاشباح الاشباح اللي هي الاجساد والابدان والهياكل العظميه كل واحد طويل واحد قصير واحد سمين واحد ضعيف ده, ده, ده هيكله الروح جواه الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج كالطير في برجه الطيور انواع والارواح انواع ليس ما اعد للاستفراخ كما هي, كما هي الاستباق في طيور تتعلق بالسماء والأجواء ولا تعرف الجيف وهي عزيزة ولا تعرف إلا شامخ الجبال كالنسري وفي طيور وكذلك أرواح لا تعرف إلا شنو إلا الجيف لذلك يقول ابن القيم أرواح تحوم حول العرش في ناس أرواح متعلقة بالله تحوم حول شنو العرش وأرواح تجول حول الحش الحش اللي هو أماكن القاذورات والنجاسات والأوساخ في ذول جمة متعلقة بالله في ذول متعلقة بالدنيا وكذلك الأرواح هكذا. الأرواح الطاهرة والأبدان الزاكية التي خلصت من الحرام والأدناس وطهرت الأنفاس من علائق الدنيا شوف قا زكت أرض القلب القلب شنو أرض, أرض صار شنو طاهرة فقبلت بذور العلوم والمعارف يعني القلب حتى يقبل بذرة العلوم لا بد أن يكون شنو أن يكون طاهرا فإذا سقي بعد ذلك سقي شنو بذرة العلوم في أرض القلب إذا سقيت بذرة العلوم في أرض القلب بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمديه قال فإنها انبتت بعد ذلك من كل زوج كريم هي شنو انبتت الحكمة والعلوم والمعارف وهكذا طيب وتظهر في الأنفاس الصادقة تظهر في الأنفاس شنو الصديق بمعنى شنو؟ الأنفاس الصادقة اثنين إما أنفاس الذكر والمعرفة يذكر الله كما يتنفس ذكر الله عنده بمثابه شنو؟ النفس الزور كان وصل لدرجة قلبه زكت أرض القلب وصارت مهيئة لبذره العلوم وسقيت بماء الشرعيه الشرعية النبوية لا للبدعية صار نفسه ذكر لله ظهر أثر العلم على الأنفس مراد ذلك أن العلم يحتاج إلى محل القلب العلم محله القلب ولا يمكن أن يكون القلب نجساً ليتلقى علوماً طاهرة ولذلك بعض الناس بقدر ما يريد أن يتعلم علوماً شرعية خاصة حفظ القرآن لا يوفق لدخن في قلبه عليه قبل أن يسعى إلى حفظ القرآن أن يطهر شنو؟ ويخرج ما في قلبه من الأدناس والتعلقات والأكدار بعد ذلك يصبح القلب مهيئا للعلوم والمعارف الإلهية والأنفاس الثانية أنفاس المحبة والإرادة يعني بمعنى إذا زكت أرض القلب وبذرت فيها بذرة العلوم والمعارف وسقيت بماء الرياضات الشرعية النبوية المحمدية زكت الأنفاس الطاهرة فصار نفسه محبه الله واراده الله في كل حال دائما هو يحب الله ويذكر الله ويحس باجلال الله بعدد انفاسه هذا معنى الكلام والأنفاس الطاهرة وقوله لاهل الهمم العالية قال التي لا تقف دون الله بمعنى الهم العالي إخوان شوفوا العلم العلم يحتاج إلى همة عالية الذي يريد أن يتعلم دون أن يبذل جهدا أو أن يسهر ليلا أو أن يقرأ كتبا أو أن يعاني الما أو أن يتحمل تعبا أو أن يتيشم صعابا لا يمكن أن يتعلم حتى قال سلفنا، قال الإمام مالك، العلم إن أعطيته كلك أعطاك شطره وان اعطيته شطرك لم يعطك شيئا لو انك اعطيت شطرك للعلم لم يعطك العلم شيئا ولو اعطيت كلك للعلم اعطاك العلم شنو أه؟ شطره فالعلم ليس بالأمر الهين طيب طيب اسمعوا كلام كويس قلنا الانفاس الطاهرة لاهل الهمم شنو العاليه العلم داير جلد داير تعب الامام مالك رحمه الله نقض سقف بيته وباعه لأجل أن يتعلم نقض سقف البيت وباعه لأجل أن يتعلم البخاري مع علمه ما خرج إلى الصلاة اياما لأنه لم يكن لديه ثوب يخرج به يحيى بن أبي كثير رحمه الله من شيوخ مسلم قال مسلم في المقدمة في مقدمة صحيح, صحيح مسلم أن يحيى ابن أبي كثير سافر إلى مصر ليتعلم العلم وكان كل يوم يذهب إلى شيخه ليتعلم العلم عنده وفي يوم ذهب إلى الشيخ فوجد الشيخ مريض مجموعة من الطلابهم فقالوا اليوم عندنا فرصة اشتهينا السمك فدخلوا السوق واشتروا سمكا كويس وذهبوا وضعوا السمك على المنضبة ونكبوا على ما عندهم من النسخ والكتب يقرؤون قال يحيى بن أبي كثير فمكثت السمكة ثلاثة أيام لم تمسها يد ثلاثة يوم دي قاعدة في محلها زول دخل يده فيها ما شنو بقيت السمكة ثلاثة أيام لم تمسها يد كويس قال فلما خشينا فسادها أكلناها نية ما في وقت في النار أكلناها نية ثم قال مقولته التي سطرها الإمام المسلم قال ولا يستطاع العلم براحة الجسد لا يستطاع العلم براحه الجسد الجسد ارتاح وكتعلم لا يجتمعان ابدا ابو علي القالي كان له تلاميذ يحضرون عنده فجاءه تلميذ في يوم ممطر فيه مطر فدخل على الشيخ وثيابه مبتله وقال للشيخ اتيتك بالرغم من وجود المطر فقال له ابو علي القالي لقد ذكرتني ايام الطلب والصبا لقد كنت أحضر عند شيخنا فلما وجدت المدينة مغلقة كان في أبواب بوابات وقال خشيت أن يسبقني إلى الشيخ أحد قال وكان هناك ممر أو نفق قال فدخلت في النفق حتى إذا وصلت فيه موضع ما استطعت أن أتقدم أو أن أرجع قال فاقتحمت حتى ذهب لحمي وبان عظمي ثم أراه الموضع ووصلت إلى الشيخ ودمي يجري وحضرت الدرسة فانشدت في هذا بيت من الشعر كتب هذا بيت شعر أبو علي القالي بهذه المناسبة ألف هو بيت الشعر هذا وهذا البيت من تاليفي ولكن أجزم بأن معظمكم يحفظه ولكن لا يعرف مناسبته ولو أني ذكرت أول البيت لأتممتموه لا تحسب المجد تمرا أن اكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرا هذا البيت ذكره مؤلفه أبو عدل القالي بسبب هذه المناسبة العلم ليس بالأمر الهين العلم يحتاج إلى جهد وإلى همة عالية طيب قام القيم جاء بكلام لطيف جدا وهذا من الكلام الذي قد يحيركم طيب قلنا لأهل الهمم العالية في الأحايين الخالية الأحايين الخالية في ساعات الصفاء وتأتيهم نفحات إلهية في الأسماع الصاغية الأسماع الصاغية أبناء تشنون أصغط للعلوم إخوانا شوفوا السلف دين عندهم فهم عالي يحيى بن معين لما جاء يشرب من زمزم وزمزم لما شرب له دع الله ماذا قال قال اللهم إني أسألك البيت الخالي والإسناد العالي البيت الخالي ما فوق إزعج أشتجد الإجرة مش كل مرة يجيك زول يخبيت لك الباب لأن العلم يحتاج إلى وقت والإسناد العالي أن يكون جميعا أن يجد الإسناد العالي الصحيح الذي يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن لأن يحيى بن معين كان من المحدثين طيب قال شنو هو علم يظهر الغائب الشيء الغائب إذا تعلمت علم خفي يقع على قلبك مثل ماذا الجنة غائبة يظهرها لك تماما يظهر لك شنو الغائب ده العلم الحقيقي تتفكر تتفكر لحد ما تصل ليقين بأن الجنة شنو حق بكثرة القراءة بكثرة الاطلاع بكثرة التأمل والتفكر وهكذا ويغيب الشاهد كويس قلنا يظهر شنو الغائب ويغيب شنو الشاهد والشاهد ما سوى الله يجعل كل ما سوى الله غائبا عنه هذا معنى يظهر الغائب ويغيب شنو الشاهداء ويشير إلى الجمع أي إلى مقام الوحدانية والفردانية واضمحلال ما سوى الله عنه اجتمع قلبه على توحيد الله وسقط كل ما سوى الله من عينه ومن فكره طيب الدرجة الثالثة علم لدني علم جلي وعلم شنو خفي وعلم لدني العلم الذي اسناده إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته حكمه ليس بينه وبين الغيب حجاب هذا كلامه الهروي ناقش ابن القيم كلام الهروي نقاشا علميا قال العلم الذي يشيرون إلى قصة موسى والخضر لأنه ورد فيها واتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ولدنا لسه معنا أن هنالك علم لدني كذا لدنا أي من عندنا وكل العلوم من لدن من لدن الله بما فيها العلوم التي يتعلمها الخلق اليوم من الحرف والصناعات والمنافع والعلوم كلها من عند من من عند الله ومن لدنه سبحانه حتى الطب اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم حتى الطب هو من عند الله لولا ان الله يسر للناس العلوم لما تعلموا شيء صحيح طيب ما معنى هذا العلم اللدني ابن القيم يقول فرق بين من عندنا وبين من لدنا يرى ان من لدنا اخص من عندنا من عندنا بتأييد أما من لدنا ما يقذفه الله في قلب العبد مباشرة وهو صحيح إذا جزمت بأن الذي قذف في قلبك من الله وصف رسول صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه هذا هو العلم شنو العلم اللدني طيب في حاجة ثانية يستندون إلى حديث لأبي هريرة قال لقد تلقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم بسّت أحدهما لو بسّت الآخر قال لقطع هذا الحلقوم أو لضربت عنقي الناس قالوا ده العلميات العلم الذي طيب الرد من وجه الوجه الأول هو أبي هريرة ما بسّوه إذا بسّره خلاص دواحد اثنين الآن العلم السائر كله هو العلم كما يسميه علم الشريعة أو علم الظاهر ينجي ولا ما بنجي بدخل الجنة يعني كلكم يدخل الجنة إلا من ابى قالوا وما يأبى يا رسول قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني بنجي إذا العلم اللذنة ما دائر الثالث والمهم قصد ابي هريره أنه أخذ أحاديث كثيرة أحاديث متعلقة بالاحكام والعبادات وأحاديث متعلقة بالفتن والأشرار أحاديث أشرار سنو الساعة وهذه الأحاديث فيها كلام يصف حال الناس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته ودلائل نبوته وهو مصداق ما قال لو أن أبا هريرة قال هذا في زمن التابعين لدعوا أن أبا هريرة أتى بهذا من تلقاء نفسه فاتهموه بالزندقة وقتلوه فقوله أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات روعة الشاتي العال يتطاول في شنو في البنيان وإلى غير ذلك من الأمور التي وصفها وانطبخت بعد ذلك هذا هو العلم الذي قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه لم يبثه طيب يقول إسناده وجوده بمعنى العلم اللدني ما تقول لو قالوا منه عن منه قال العلم اللدني كونه موجود دمعنا إسناده إسناده شنو؟ ها. هذا كلام من؟ أهاروي. ابن القيم يقيد يقول إذا كان عن طريق الوجدان والإحساس بغير أن يخالف كتابا ولا سنة انت وكد تحس بأشياء مخانف الكتاب والسنة ده باطل كويس؟ اما اذا كان يقينيات تزيدك يقينا فلا بأس هذا يكون من العلم اللدني وادراكه عيانه اي العلم اللدني لا يؤخذ بالفكر انما يؤخذ بشنو ب... بال... بال... بالادراك ومجرد ادراكه كأنك عاينته ونعته حكمه لو قلت لي احكم لي على العلم اللدني اقول لي نعته هو العلم اللدني طيب ناقش ابن ناقش ابن القيم قضية عقدية مهمة، وأرى أنه لا بد من نقاشها. إخواننا الخطأ في فهم الدين يوقع الناس في الزندقة. قال ابن حجر إيمانك أن الخضر نبي يحل أول عقد من عقد الزندقة. إيمانك أن الخضر شنو؟ نبي يحل شنو؟ أول عقد من عقد الزندقة. الخضر مرتكب حرام. مرتكب الخضر حراما لأنه كان بأمر من بأمر الله. وشريعه الخضر غير شريعه من موسى لكن اي واحد في امه محمد شريعته شريعه منه سريعه النبي صلى الله عليه فيزر عنده حد يكون عنده شريعه غير شريعة رسول الله عنده حد حتى لو كان عالم كبير عنده حد ما عنده حد طيب اريد موسى لو كان في مكان خضر وعلم من المعرفة والوقائع ما علم الخضر لفعل موسى مثل ما فعل الخضر بل انا افعل هذا كيف خرق السفينة كان تحت القاعدة الشرعية هذا ما, ما علم بتاع باطن ده علم ظاهر كان خرق السفينة من بابي أسمع أخفى الضررين إما السفينة إذا سمح الملك يشير كلها أو يبوزوها يكون بايض جزئيا وتبقى لهم حقتهم المال كلتوا ولا كتلتوا لذا لا علم لذني ما الذي غاب عن موسى غاب عن موسى أن هنالك ملك يأخذ كل ذلك كل شنو لما ابان الخضر لموسى الامر صار امر عند موسى شنو عاديا طيب قتل الغلام انت اذا وجدت شخص يشنو فيك الان ممكن موجود وانت لا تعرف شيء بتقطعك معه اخوان ما تشنو؟ يقولوا مجيب لك القاضي يوريك يقول لك عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا تقول قطعه حته حته وقائع قتله كان شنو غائب عنك هذا القتل يمارس هو قتل شرعي لأن الله عز وجل قال للخضر اقتل هذا الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وهذا حديث عن الغيب لا يكون إلا بوحي أي كانت غلام مستحقا للقتل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فإذا يا أخواننا وين هذه المسألة لكن النقطة الأخيرة التي بتحل الزندقة ناقش ابن القيم الحديث في الأثر الإلهي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبتش بها والله الحديث ده من الإشكالات للناس هو حديث ما فيه في البخاري وقال ابن حجر. أشرف حديث في صفة الأولياء لا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى وحبه ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به أي يظل هذا كلام بعض الملاحدة يقول يظل العبد هكذا حتى تتلاشى الفوارق بين العبودية والربوبية فيصير العبد ربا والدليل كنت سمعه الذي يسمع به الخلل ليس في الدليل الدليل من مشكات النبوة الصادقة والحديث صحيح ولكن أين الخلل في الفهم كنت سمعه الذي يسمع به أي يعصمه الله عن سماع الخنا فلا يقع في سمعه إلا ما يرضي الله أين هذا من اعتقاد أن سمعه صار كشنو كسمع الله الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير وقال عن نفسه هل تعلم له سمية شبيه في وقال عن نفسه يقول والله أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أن احد أحد ليس له كف ليس له كف ولا شبي أستنجب في واحد من البشر يتلاشى كنت سمعه أن يسمع ما يرضي الله وبصره إذا أراد أن ينظر إلى الحرام ما استطاع يقرر يقول أنا عاين الحرام يجي عاين تحصل له مصيبة تشغله ما يقدر يعين ده إذا صار العبد في درية من العبادة والرياضة العالية وفي والذي يؤكد هذا الرواية الثانية وهي فبي يسمع وبي يبصر فبي يسمع وبي يبصر ولذلك قال الشوكاني في كتابه القيم قطر الولي قطر الولي في حديث الولي قطر الولي الولي معناها المطر في في شرح حديث الولي في شرح الحديثة ألف كتاب كامل وقال هو من أشرف الأحاديث ربنا يعلم من الأولياء إخواننا والله كان بجينا أولئ يا سلام. قالت في حديث قلت من الأول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها كله حلال وفي حلال ولا يعرف إلى حرام السبيل بتوفيق الله وبعونه انتهينا من منزلة العلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير